بغضب من الله فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 تَسْتَفْتِحُوا فَقَد جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ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 قُلْ نَظَرْتُمْ مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَئِذٍ إِنْ كُنَّا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 إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وَمَا كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا يوثقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون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 فَإِنْ تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلّوا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا ظَلَمْتُمْ مِنْ شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنظروا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 وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 َ إِ يَأَخَافُ اللهَّه وَلهَّهُ شَديد ل يقاب إذ يَقولُولمُنَافِقونَ والَّذينَ فِي قُلوا بِهِم نَّ رَضٌ غَروهَا أُل إذينهُم وَمََةَ وَكَّ عَى اللهَّهِ فَإِن اللهَّه عزِيزٌ حكيم.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 َِهِمْ كَذذَّبُ بِآياتاتِ رَبِّهِم فَأَهلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِم وَأَغْرَطَناَ آلَ فِ الرعون وَكُلّم كَُ ظَادمِين إِ شَغْ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 مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بِإِلَيْهِمْ عَلَا سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الخائنين.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 ترْرهِبونَ بِهِ عَدُ وَلهَّهِ وَعدُ وَكُمْ وَآخَرينَ مِن دُونِهِم لاَا تَعْلَمونَهُم اللَّهُ يَعْلَُهُم وَماَا تُ فِقُمِ شَيْئٍ فِي سَبيل اللَّهِ وَفَِلَكُمْ وَأَتُم لا تُغْلَم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 صَابِرَةٌ يَغْلِبُ 200 وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ 1000 ألف يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ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 فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي وَقُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إن يُعْلِمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ يَؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم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 بعض. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا